Bismillahi rrahmani rrahim Sadad walqur'ani جاء على الانتي لا واحدا ان هذا لا شيء مجاب وانقلق الملؤ منهم انشروا واصدروا على الهتكم ان هذا شيء يراد ما أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابَ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْمَانِ Kezbata qablhum qaum Nuḥin wa 'adū wa fir'aunu dhullūtāda wa Thamūdu wa qaum Ṭin إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبا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 boyunca Dzárára pe وقل ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك وما خلقنا السماء والارض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا منا نار ام نجعل في ثقيلك الفجار كتاب وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه أطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد صَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَا يَوْمَ وَغَوْصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارمكم برجلك هذا مهتسل بارد وشراب ووهبنا ud bi yadika dhkhan fa drib bihi wa la tahna in nawjadna دار وانهم معدنا لنا من المستفين واذكر اسم هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للضاغين لشر ماب جهنم 129. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم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 107. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماء شَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني يكلهو انهم اجمعين الا عباداكم منهم المخلصين علف الحق والحق اقو